det kan have have, hvis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 لكن اش من جاء بتدبير هذه الدروس هي قايله ده ده بتدير في مصر فادي ده حديث ده ده البت الكون يقول على سيدنا وجه الله انا ذلك الحديث هذا جرائم الحديث فهو استديك إيجاع. نعم، حتى الرجل فشل في الحديث إذا لاحظ الإيجاع. فكان هذا الحديث يثبت إذا كان الرجل جاهزا. فكان هذا الحديث، فما بعد قوله عين في ذل علاش على ما ذكرناه ولا هي الايام رأي سترى في دي, على دي من قبل قصر. والبطء طالب مستمعا على هذا التأثير على قصر احسن. والحاجة كنت من لكن في البسارة لا داخل البسارة البسارة في سيدة العظيمة ودكتر اللي حديثة. وهي Afgesehenen skal jeg lege it til at I كما det er det der det det er det der det er det er er der der لا انا رأيت أن عدوك دخل باب من أبواب المغزى، دخل باب من أبواب المغزى، إذا إذا أقول حسن التسبيح للأمام، على المغزى لا تشعث مع حسن التسبيح، في الذين قاروا بتفصيل مسلم على الزبنة الحرموذاني أصابه وفل المترة في هذه الحقه ويتم يتكتب عليه يتكثر عليه بمثل أولي البساة الرؤية حسن التركيز والتركيز حسن التركيز الثانية إذا كانت قداما بنا كل حديث على أحده من ذلك كل حديث على حيثك جمعتا أن البساري أن مثلاً رحل قد أخرت الأحادي في الطبقة الأولى في الطبقة الأولى ماذا يوقف؟ إنه قلت في الطبقة الأخرى في الطبقة الأولى وقلت بالنسبة حديث رسول الله صلى من وراء الحفاة أليس أقوى من الحديث رسول الله صلى إذا على كل حديث على ذلك على شدة، إذا بدأ فرد يقول ربنا أقوى وأكثر، فالمغاني والمعاني تعرفت أنا جالس أقول فإذا ما ركبنا يكون هناك أحاديث عدة كثيرة على إحدى أقوى من أحاديث أيتها الهند المخولة عشانك كما لو أن العقد لا مخالي مخالي لا شرط ولا على ذلك الشيء ولقيت يوم ما على رجلي المخالي أن سامي جاء جلست. كان انذاك قلت رجعت يا جيت بيها باب الرساله اول اول في فتره من ذلك كان hvis ikke vi skal bruge en filtring, før det دخل دخل وده جميل لو انت بيانت في اللي مخادر شروطه يعني مش معنى ده وحش لما انت حاصل منروح ما يظهر يكون كلامي انا على شخصي انا يعني هو النافر ينفل ويكون نفضل سبب نطعني ولا دخل ولا دخل النافر يبقى النافر المدى لنعجب البخاري موضع في, في كل مدين اخوص البخاري في مكاتب كل اللي كل يشيني تعرض في البخاري عارفيني محاكم انت المدى كونه تغير ماذا يقولون؟ تبيني أخوص على عجل السنين اه؟ عارف البخاري فهذا الذين اتخرض في البخاري حوالي vi er tilbage. I dag er vi om natten. Vi har været tilbage. Og vi har det er يا شباب هات شوفوا ده ده كده بيقول لي يا حسين اكلت عصفور برتقال اللي العدد الشمالي انا